والله مخرج ما كنتم تكتمون 113. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبكم 119. ذلك فهي كالحجارة أو أشذ قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لَمَا يهبط من خشية الله، ومن الله بغافل عما تعملون. أفتقوا معون أي منولكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. 113. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 114. وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا